يا ذات الجلاب بالساد يا ام غاد الساد يا يا فنساء العصر القادم يا ذات يا الله الله بالساد جيد يا فنسر لا سر الحاضر يا ذا الجلباب الاسود يا صاحبة الحظ الاسعاد يا ذا الكبد الاسود يا صاحبه في الداجي في ظلمته ام تفرق في ليل الأيام ناجي في ظلمته أند الفرق يا ذا تنجي يا أنوار الماضي السادق يا رب امنحنا يا فنساء الله الصالح يا ذاك الجنب بالسات يا رب الموتى السال يا رب امنحنا كرامتنا يا فنساء الله الصالح نعمل الجباب ومن فيه بالروح نفدي أهليه نعم الجلباء ومن فيه بالروح نفدي أهليه من نفذ تشريع المولى تحميه الروح وتفديه من نفذ تشريع المولى تحميه الروح وتفديه يا ذات يا انوار الله السالك يا عنوان الكرامتنا يا خنساء العصر يا ذا التجلى بالسات يا فنزه الله سليل خالد جلبابك رمز للطهري وحياء المراهه بالستر جلبابك رمز للطهري وحياء المراهه بالستر ولا ما ملكت في سر الأمر وفي الجهر والعفة أظنى ما في سر الأمر وفي الجهر يا الساد يا أنوار الماضي الزادر يا عنوانا لكرامتنا يا خنساء العصر الحاضر يا ذات الجلباب الساتر يا أنوار الماضي الزادر يا عنوانا لكرامتنا يا خنساء العصر الحاضر يذا تنج بعد تصمي بالحاقط وال الش احتكمية تنج بعد تصمي بالحط وال الشبع تكبي ودي مجدطدةتنا فقيتنا فف أممي ودي مجدطدةنا يا يا الله الماضي الساجد يا يا خنسا العصر الحاضر يا ذا يا منوار الماضي الساجد يا يا خنساء عصر الحاضر لا تخشي من هزء الساخر لا تصغي للنهج الكافر لا تخشي من هزء الساخر لا تصغي للنهج الكافر لا تنتفتي لمظاهره فمظاهره مكه الماكر واضري بما ظهر ومقل يا الله الواض الساد يا عنوان ملكاتنا يا فنساء العصر هذا يا خنساء العصر الحاضر أحيي تاريخ الجدات وعيدي عهد الخيرات أحيي تاريخ الجدات وعيدي عهد الخيرات فالأمة أبحث غارقة في ويلات ومتاهات فالأمة أضحى تغارقة في ويلات ومتاهات يا ذا تنجي الباب الساك يا أنوار الباضي الزاهر يا عنوانا لكرامتنا يا فنساء العصر الحاضر يا ذا السجد يا نور الله السير الفاطق الدين وسيد وسادتها والسنة نهج شريعتها والدين سديد وسادتها والسنة نهج شريعتها وإمام الرس لمحمدها عنوان جميع كرامتها وإمام مسلم محمدها يا انوار الماضي السائد يا عمادنا يا فانسا العصر الحاضر يا ذات الجلباب السائد يا انوار الماضي السائد فمساء العصر الحاضر الفلق سمى في دولته والطهر لما في أمته الفلق سمى في دولته والطهر لما في أمته والمرأة صن للرجل دعوته وشريعته والمرأة صر للرجل دعوته وشريعته يا ذات الجباب الساد يا أنوار يا عنوانا لكرامتنا يا خنساء العصر الحاضر يا ذات الجلباء السابر يا أنوار الله السابر يا عنوانا لكرامتنا يا خمساء العصر الحاضر فضك في الحرب الأهوال بدلت للدين الأموال فضك في الحرب الأهوال بدلت للدين الأموالا رباها الدين وهذبها فغدت للعفة أمثالا خضت في الحرب الأموالا الأموال. خضت في الحرب الأهوالا بدلت للدين الأموالا رباها الدين وهذبها وقدرت للعفة أمثالا يا ذات الجلباب الساتر يا أنوار الماضي الساهر يا عنوانا لكرامتنا يا خنساء العصر الحاضر يا ذات الجلباب يا أنوار يا عموانا لكرمتنا يا خنسان عصر الحاضر جلباب المرأة حشمتها ولقاء القلب حقيقتها جلباب المرأة حشمتها ولقاء القلب حقيقتها ظاهر وسمو الخلق سريرتها ظهرها ثوم محتشم, محتشم وسمو الخلق سريرتها يا ذاك الناب الساكر يا الله الماضي الساكر يا عنوانا لكرامتنا يا خنساء العصر الحاضر يا من تجلب يا انوار الله بالسات يا من نلقى منتنا يا خنسع عصر الحال يا من الله بالسات يا من نلقى منتنا اللي متحاور